مودة ورحمة للأفراح في فلسطين وبالتعاون مع شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني في الأردن تقدم نخلو وقالوا كده قالوا ده هتبقى بكرا لذا دم اوفق على خير ورضا افرحوا في الليلة دي عيد افرحوا في الليلة دي عيد مخلوقين البعض اكيد موضوع مش موضوع عايز تأكيد وانا باسمي وباسمي حبابكو وكل صحابكو كل الناس وعشان خاطر عينيكو هذليكو كل حسان I'm trying. انو معايا اواه يا سنم فرحنا خلاص ما ودها ورحمه لو نقسم فرحتهم حتى نوزعها مليون حتى لو نقسم فرحتهم حتى نوزعها مليون, مليون حتى متاكد هتبقى كفايه لقین البعض اكيد موضوع مش عايز تأكيد وانا باسم و باسم وكل و كل الناس و عشان خاطر عينيكو موات اذن نو معايا و سلام خلاص رحمه امشي يا امشي يا مو ودا ورحمة، مخلوين البعض أكيد موضوع مش عايز تأكيد، ومخلوين البعض أكيد موضوع مش عايز مودة تأكيد. كل اللي شافوكوا قالوا كده قالوا ذهبوا بكرة لذا ما وقف على خير ورضا افرح في الليل هيدعي. اطلب نسختك الأصلية جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مو ودا ورحمة للأفراح في فلسطين.